وما فضل الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من الحجة وردت في فضل الوقوف بعرفة آثار كثيرة من أحسنها ما رواه ابن خزيمة وابن حبان أن الله يباهي بأهل الأرض الواقفين بعرفة أهل السماء ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوم أكبر عتيقا من النار من يوم عرفه. روى مسلم قوله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه. وفي بعض المرويات ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أغيض منه في يوم عرفة ذلك إلى جالب فضل صيامه حيث يكفر ذنوب سنتين وإن كان صيامه للواقفين بعرفه فيه خلاف والأكثرون على عدم صومهم ليتقووا على الدعاء والذكر والله أعلم